وگال المرتضى لما انتي قمطينه يا معبده يعني لكون تطويينه اجيتي ام البنين تقمط منها اجيتي ام البنين تقمط منها وگال المرتضى لما انتي يا معبده يعني لكون تطويينه يا معبده يعني يا معبده يا معبده ما ظنشتي تقدري قامطيني الفلك والله وتجعبين هم شفت قمر تشبق هاليدين هم شفت قمر تشبق هاليدين لو شفت شمس باسات خديه يشقق معطاب الغير بحضنها يشقق معطاب الغير بحضنها چنه يقول ما ريده بطرف عينه ويا معبا عنك انت توينه يا معبا عنك انت توينه يا معبا يعني جمال بنين جمال بن هك مكارم كلم قياس, يولي كرمي قياس يولي يا ولدي ادمه مقاس كلم قياس يا ولدي ادمه مقاس حس يحسك وانت الحساس والله الولدك طاهر لبنها والله الولدك طاهر صاحب صوت يكمل امانينا يا معبا يعني لك انت تضوينا يا معبا انت تضوينا يا معبا انت تضوينا jaitumul binin jamdabinha jaitumul binin jamdabinha qadir murtada lamma tiqamtina ya anta ya نعمل ولد يم الكرامات بالعباس تشغل علامات غيره ومرجله ونخوه ومسرات غيره ومرجله ونخوه ومسرات ما مثل ولد بالكون هي هيك قلب الخوه والغيره فن هيك قلب الخوه والغيره فن هيك بوسك فوفه نورك تبوسينا يا معبا يا معبد انت تضوينا يا معبد انت تضوينا حجت عمر بنين تجوتبنها يا لما يا معبد يعني يا معبد يعني انت هجر عباس خيم على الفواطم فواطم سيف مطرز بحرز و نور بنور نور نور العوالم عوالم نور بنور نور نور العالين هللنا وليد بدر الهو عشم عباس خيم على الفواطم سيف مطرز بحزم وطلاسم سيف مطرز بحزم وطلاسم نور ابنور ومنور العوالم يا له والموت ريش الدغرسنها يا له والموت ريش الدغرسنها حي عباس جاب الفخر بيمينه يا معبا عنكم تطوينا يا معبا عنكم تطوينا يا معبا عنكم تطوينا هجت ام البنين قد قبلها جت عمر بنين تمد بنه مكادر مرتضى لما ارتقطينه يا معبد عينكم انت تضوينا يا معبد عينكم تضوينا يا معبد يعني لكم انت تضوينا حي ام البنين بهالولاده هل عباس جاب المساعده بقما طوهت فعل الجهاده بقما طوهت اعلى الجهاده ينضح زدوي مال واراده فنهدت نجبه وصافق دفنها فنهدت نجبه وصافق دفنهاك يا ام القمر نبعث تهانينا يا معباه سرك انت ضوينا يا معباه سرك انت ضوينا يا معباه انت ضوينا والتوزيع يوسف الصبيحاوي وباقر الحجامي اداء الرادود الحسيني مولى حسين الموالي الكلمات للشاعر الحسيني ابو علي البغدادي هذا ونسالكم الدعاء